Hi. Uh -huh. لا سوف ترضى من رضاك وقلبك وقلبك وقلب سيدي في الناس يعفو عن العصاة إن ضلوا وتاموا feed جذاو حبيبي صبيب حين رقصده يذاو داء نفس أو Yes, في فيك يا ديني نجات نجات نجاتي فيك يهديني هديني